Yes, and yes. <تصفيق> <الـ> <تصفيق> <نعم؟ تصفيق> <مركان الـ تصفيق> هذه <تصفيق> <تصفيق> طيب إذا نقول أركان الإنس الركن هو جانب الشيء الأقوى هو جانب الشيء الأقوى منه ركن البيت أي الجانب الأقوى فيه وهو العمود الذي يفتك عليه البيت وأركان الشيء في الاصطلاح. في الإصطلاح هي ما تكون جزءا مما هي الشيء ما يكون جزء لا يفجزء مما هي ارکان الصلاة مثلا من ضمنها الروكوع والسجود وارفع من الروكوع وغير ذلك من ارکان الصلاة فلا توجد صلاة بدون هذه الاركان ارکان العقد مثلا لا بد ان يوجود العاقدت والصیغة لو لم يوجد العاقد او المعقود له ان عدم العقد ولم يوجد ارکان الارث لا بد لوجود الإرث من وجود الوارث الذي يرث المال لو لم يوجد وارث فلا يكون هناك إرث أيضاً لا بد من وجود المورث وهو المتوفى الذي توفي وخلف إرثه كذلك لا بد من وجود حقه مورث وهو التركة فلو توفي شخص ولم يخلف شيئاً من المال إطلاقاً فلا يوجد ارث. هذه. أجزاء ثم ننتقل بعد ذلك الى شروط الارث. شروط شروۃ العرف الشرط, الشرط, لغة الشرط في اللغة هو و ومنه الشرط شب ذو ہوا سموا بذلك لنم اصحاب علامة يعرفون بها علامة إما في اللباس أو في شيء آخر ومن ذلك حول الله جل وعلا فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاءها أتواطل طيب الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء سراطها أي علاماتها والشرط في الإصطلاح عرّف بعدد من التعریفات اور ابرز هذه التعریفات ما عرّف به من قولهم ما يلزم من عدمه العدم وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته نشرح هذا الشرط ثم نعيد لفات ما يلزم من عدمه العدم لنمثل مثلاً على شروط الصلاة بما انها معروفة شروط الصلاة مثلاً طهارہ من الحدث فلا تصح الصلاة بدون طهارہ من الحدث طيب لو لم توجد الطهارہ هل توجد الصلاة؟ لا توجد الصلاة اذا قولنا ما يلزم من عدمه العدم يلزم من عدم الطهارہ عدم صلاة عدم صلاة اذا تحقق هذا القید الأول اين كنت؟ حسن؟ طيب ما الدرس ما يلزم من عدمه العدم هنا عدمه الطهارة فعدم الصلاة لو خذنا باللن طهارة هل الصلاة صحيحه الصلاة لا تصح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود هل يلزم من وجود الطهارة لو تطهر شخص هل نقول يلزم منه أنه يصلي قد يتطهر ولا يصلي ها؟ قد يتطهر لنقراءة القرآن أو للتواف أو إذن ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته إذن ما يلزم من موجود الشرط أن يوجد المشروط ولا يلزم من عدم الشرط عدم المشروط لذات ذلك المشروط لذات ذلك الشرط فلا يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة عدم صحة الصلاة يعني لو عدمت الطهارة لا يزم من عدمها عدم الصلاة او عدم وجود الصلاة لذات ذلك المشروف فلو وجد مثلا لو وجد مثلا طهارة اخرى في التيمم فهنا نقول صلاة صحیحة صلاة صحیحة يطبق هذا على شروط الإرث شروط الإرث الثلاث تحقق تحقق الشرط حياة الورث بعد موت المورث الشرط الأول تحقق حياة الوارث بعد موت المورث إذا أردنا أن نطبق التعريف السابق على هذا الشرط يلزم من عدم تحقق حياة الوارث بعد موت الموارث ماذا؟ <تصفيق> عدم <تصفيق> الارث لو, لو لم تتحقق حياة الوارث بعد موت الموارث بمعنى أن الوارث توفي قبل موت الموارث هل يحصل هناك اذ؟ لا يحصل هناك اذ إذن لازم من عدم تحقق هذا الشر عدم الاثر ما يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجود لو وجد لو وجدت حياة الوارث لو وجدت حياة هل يلزم مباشره وجود الاثر لا لا يلزم وجود هناك مانع من موانع الاثر كالقتل لو قتل هل يحصل اثر لا لا يحصل اثر كما سيبا في موانع الان اذا هنا لم يلزم يعني ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته ولا عدم لذاته طيب اذا الشرط الاول تحقق حال الوارث بعد موت المورث ولو كان ذلك التحقق بلحظه واحدة لو تحققنا ان الوارث وجد بعد موت المورث بلحظه واحدة تھبت الاد تھبت فنورثه ثم اذا ورثنا نقسم المال الذي ورثه على ورثته اذا الوارث مثلا افترضنا ان شاک حصل لهم الحادث احدهم الاب وهو مثلا يقود السيار والثانی هو الابل وهو الراكش فلما حصل الحادث توف في الاب مباشر ثم بعد قليل بعد لحظة او دقائق معدودة توفي الإبل هل ثبت الأنف للإبل؟ هل ورث الإبل من وارده؟ ورث. ورث طيب المال الذي ورثه يقسم بعد ذلك لأنه توفي فيقسم على ورث, على, ورث على ورثة من؟ على ورثة الإبل على ورثة الإبل إذن هذا هو الشرط الأول تحقق حياة الوارد بعد موت الموين لو تحققت حياة الوارث لكن ليست بعد موت المورّف فسبق معنا أنه لا يحصل إرث الشرط الثالي تحقق موت المورّف فلو لم يتحقق موت المورّف هل يحصل إرث؟ لا يحصل إرث لأن الإرث إنما يحصل بالوفاة ولا وفاة فلا إرث تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكماً قد لا نتحقق من موت المورث ولكننا نلحقه بالأموات حكماً في الحكم يعني في الحكم الشرعي ومن أمثلة ذلك المفعود لو فقد شخص لو فقد شخص و انتظر ولم ولا ياتي وانقطعت اخباره تماما ولا يعرف عنه اي شيء فهنا تضرب له مده يعرف يتحقق بها من حياته من عدم حياته فاذا كان غالب حاله الموت اذا كان غالب حاله الموت فيضرب له مثلا كما قال بعض الفقهاء اربع كان غالب حاله الحياه فيضرب له منذ الى منذ الى 90 سنه منذ, منذ ولادته فاذا 90 سنه منذ ولادته فهنا يحكم بموته ويقسم ماله وتطلق نسائه وذلك من احكام الوفاه الى ذلك من الوفاه نعم مثلا عمره 40 مثل 40 نضرب له الى ينتظر, ينتظر الى تمام 90 ينتظر الى تمام ال 90 سياتي معكم تفصيله بس المراد هنا المراد هنا تمتیل فقط وإلا ساتم معكم ميرات المفقود على سبيل التفصيل ان شاء الله تعالی طيب الشرط الثالث الشرط الأول الشرط الأول, الأول تحقق حياة الوارد بعد موت المورد الشرط الثالث تحقق موت المورد, المورد, المورد أو إلحاقه بالأموات حكما الشرط الثالث العلم للمقتضاء لبن او العلم بمقتضاء الإث العلم بمقتضاء الإث بمعنى معرفة احكام تقسيم الميراث لو افترضنا أنه تحققت حياة الوارث بعد موت المورث وتحقق موت المورث تحقق موت المورث لكن الموت حصل في مكان لا يعرف فيه أحكام الميراث لا يعرف, لا يعرف مہی احکام المراد هل يحسن ملاک توریث لا يحسن ملاک توریث لانه لا يوجد علم احکام المراد اترضنا انهم لا يعرفون لا يعرفون احکام المراد ولا يعرفون من يعرف احکام المراد فهنا لا يحسن توریث وانما سيقسمون المال او يوزعون الى شخص آخر وهذا يبین اهمیت تعلم الفرائد حتى تقسم المواريث على اصحابها من غير حيفن و طيب سبق معنا قبل قليل ان من شروط الميراث تحقق حياة ايش الوارث بعد موت المورث نقول ايضا او الحاقه بالاحياء حكما او الحاقه بالاحياء حكما فقد لا يكون الوارث حيا الوارث قد لا يكون حيا لكنه يكون في حكم الاحياء في حكم الاحياء متى يكون في حكم الاحياء <تصفيق> إذا كان حملاً إذا كان حملاً ببطر أمك فهنا يورغط وسيأتي تفصيل لراث الحمل معكم إن شاء الله تعالى ستأتي دراسة معكم في مقارنة فرائد إذا إذا ألحق بالأحياء حكماً فهنا له الحكم البراث بحيث إذا ولد بعد تمام ستة أشهر من موت المورِّث فهنا يلف. فهنا يلف. لو ولد قبل ذلك فهنا هل يلف أو لا يلف؟, لا. لا يلف. لو ولد قبل ستة أشهر قبل تمام ستة أشهر فهنا لا يلف لأنه لا يمكن أن يحيى لأنه لا يمكن أن يحيى في هذه المدة. إذن علمنا أن موت المورِّث وقع قبل أن يتمر قبل أن يكون لطفة في بطن أمه. إذن الحاقه بالاحياء حكما يشمل ما إذا كان نطفه في بطن امه أو علقه او مضغه او جميع مراحل جميع مراحل الجنين في بطن امه يرث بها إذا كان موجوده في حال موت المورث في حال موت المورث هل في سؤال فيما سبق واضح لا شوف سؤال ثاني طيب ممكن تشرح لي بالضبط أقل من ستة أشهر من الشهر المولد. يحتسب له ميراثون نعم أين ولو كان في الأشهر والولى في مدون ستة ولو كان في الأشهر. يعني حتى ولن كان النطفة حتى ولن وجد نطفة طيب كيف نعرف أنه وجد أو لم يوجد قد لا نعرف رح. أنه في حال موت الموارس نحسب إن كان ولد الأقل من ستة أشهر فهنا نقطع بأنه غير موجود في حال موت الموارف أما إن كان ولد لستة لأشهد فأعلى فهنا يحتمل أن يكون موجودا في حال موت الموارف فيبقى له نصيبه من المراث يقسم المراث ولكن يبقى له نصيبه حسب التقادير التي شجد رسولي بتخليمه إذا كان ذكرا أو أنثى او ذكر ايها او انتي او ذكرت وقلتها ياتي تفصيل الشرع تعالى معكم في ميراث الحمل المقصود هنا بيان شروط الميراث وان ان هذا يشرو انه يتحقق به شرط شروط الميراث ودوره او الحاضر بالاحياء طبعا الشرط الاول تحقق حياة الوارث هذه تتعلق بايش الشرط الاول يتعلق بالوارث الشرط الثالث المورث حق حياه المورث يتعلق بالمورث وشرط السالب هذه المخضرات يتعلق الذي يحكم بنسمه هذا الميراث طبعا اذا اذا علمت هذه الاسباب علم اذا علمت هنا يحصل الميراث اما اذا بحسد بحسد بقية الاسبار. تتحقق الاسبار إذا حصلت جميع ذلك إذا تخلف شيء بے حسر بے حسرت بقیت اسباب حقت المقصود حسن اسباب جمیفل التي يعرف بها هل هذا بسبب القرابه او بسبب سبب, سبب النكاح طيب دكتور لا الحكم يا دكتور من دكتور. من لا يستقبل تشترى تابست تتشهر لانه لا يتحقق كوره موجوده الفقهاء فقهاء اتفقوا على ان لا يمكن ان يحيى في مدون 6 تشهر وهذا يقرر الطب انه اذا كان ولد لاقل من 6 اشهر فمعناه انه وجد نطفه قبل الموت وجد نطفه قبل الـ الـ يعني الان تحقق قلنا تحقق بعد موت المورث لو افترضنا لم يتحقق كونه نطفه نقول لا هذا الحمل لا لم يتحقق تتحقق حياته في حال موت اسلوار تابعوا تحققوا نوت المورث ولا او تحقق نوت المورث او الحقوا في الأموات يحكمي العلم معرفة سبب الإرث العلم بمكتبع مم. نعم بمكتبع الإرث وهي أسباب نعم اور اس کے لئے اسباب الانف اسباب الانف اولا نقول تعریف الولا اور جنفیزیر ایوہ بس قبل هذا التعریف اسباب السبب ما هو السبب سبب لغة هو ما يتوصل به الى غیر هو ما يتوصل به الى غیر سواء اکان ذلك السبب عسیًا ام معنويه فالسبب الحسي كان حبل فالحبل سبب حسي سبب الحسي يتوصل به إلى الى غيره مثلا اذا اردنا ان يجلب شيئا من الماء من الماء او غير ذلك فيتوصل به السبب وبذلك قال الله جل وعلا لكان يظن الا ينصره الله يعني الا النبي صلى الله عليه وسلم اللہ انصر اللہ بالدنیا والآخرة فلیمدد بسبب الى السماء ثم لیفتع فلیمدد سبب مرد به الحبل ثم لیفتع فلیمدد هل يذبن كيده ما يغیر وقد قد يكون السبب معنوی و من الاسباب المعنوی هو العلم فالعلم سبب معنوی لحصول الخير و ذلك قول الله جل وعلا و من كل شيء سبب فقد فسر السبب في انه الالف لانه الالف اذا هذا هو السبب في اللغه اما سبب في الاصطلاح فهو ما ينزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم بذاته ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم لذاته يلزم من وجود السبب اسباب الميراث النكاح وشيء اسباب الميراث النسب النكاح, النكاح, النكاح, والولا والولا والولا والولا <تصفيق> النكاح هذه اسباب الميراث من وجود آآ آآ من وجود النكاح وجود الاث صح ولا من وجوده الوجود من وجوده الوجود ومن عدمه العدم يلزم من عدم النکاح او نسر او الولاء جميع هذا الاسباب يلزم من عدمها عدم الانث لازم من وجود هذا السبب الوجود ومن عدم هذا السبب العدم قولنا لذاته ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته هذا راجع لیش للطرفين يعني نقول ما يلزم من وجوده لذاته وما يلزم من العدم لذاته فإذا نظرنا إلى ذات السبب نقول مثلا الذات النكاح نقول يلزم الألف لوجود ذات النكاح لوجود ذات النكاح بغض النظر عن وجود المال مثلا فقد الشرط اذاً ما يلزم من وجوده الوجود لذاته بمعنى لذات ذلك بغض النظر عن الامور الاخرى فلو حصل مانع من الموانع هل يلزم مثلا حصل قتل بين الزوجين هنا القتل مانع من موانع الارث القاتل هل يلث لا يلث طيب هل لزم من وجود السبب وهو النکاح هل لزم منه الارث او لم يلزم منه الارث اللازم من الالف او لم <تصفيق> <من>؟ <تصفيق> <تصفيق> طيب اي نعم هذا هو الغرض من الاحتراز بقولنا لذاته ما يلزم من وجود الوجود الاصل انه يلزم من وجود النكاح وجود الارث لكن في هذه هل يلزم من وجود النكاح وجود الارث لم يلزم من وجود النكاح وجود الارث لكن هل هذا لذات <تصفيق> السبب او لامر خارجي <تصفيق> لامر خارجي وهو وجود المال كذلك ما ينزم من عدمه العدم لذاته يعني إذا انعدم, السبب انعدم إذا انعدم السبب فنقول انعدم الإنث لذات ذلك السبب بغض النظر عما إذا مثلا خلف السبب لسبب آخر لو افترضنا أنه وجدت قرابة مثلا قول وجدت قرابة أو نقول مثلا وجدت قرابة ثم خلفها امر آخر وجدت قرابه بين الشخصين وخلفها امر ثم مثلا او نقول وجد نكاح وجد نكاح مثلا تزوج الرجل آآ مثلاً آآ تزوج الرجل مثلا بنت عمه مثلا فقلنا نقول وجد نكاح خلاص وجدت آآ آآ نكاح, آآ آآ وجد نكاح. وجد النكاح طابا اه و ثم حصل طلا هنا الحل هذا السبب لكن خلف هذا السبب طابا اه سبب اخر وهو قرابة. القرابه فاذا ليس من الورثه الا ابن عم الا ابن عمها جميع المان. إذن هذا بسبب وجود السبب الآخر وهو القنابة إذن ما ينزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم لذاته وأسباب الميراث المجمع عليها ثلاثة السبب الأول هو النكاح هو النكاح ودليل هذا السبب قال اللہ جل وعلا ولكم نصف ما ترك ازواجكم إلا م يكون لہن하고 فان كان لہن ولد, ولد فان كان لكم ولد فلهن من ربع ترك ربع تركت من بعض وسیّة وصیل بها و دیت و لہن مرحب مما تركتن من ربع جبع بها و دیت فان كان لہن وہن فلہن تھمن مما تركتن من بعض بها و اذا المراح بالنکاع هل هو من طرف واحد او من طرفين من طرفين, من طرفين, من طرفين, من طرفين, من طرفين من طرف الزوج في الزوج جاره زوجته ومن طرف الزوجة الزوج الثالث زوجة اذا يتوارث الزوجان بالنكاح اجماعا بالدليل الايه المذكوره ولكم نصف ما ترك ازواجكم السبب الثالث هو الولاء وهو ولا العتاقه ولا العتاقه والولاء هو عصوبة بين الرجل وعتيقه سببها نعمة الرجل على عتيقه بالعفق هي عصوبة يعني بمعنى بمعنى لحمة أو قرابة بين الرجل وعتيقه يعني من أعتقه سببها نعمة السيد على عبده بلعته سببها نعمه السيد على عبده و والميراث يحصل بالولاء يحصل بالولاء من جانب واحد او من جانبين من جانب واحد جانب جانب وهو السيد السيد يرث عبده ولا يرثه عبده ولا يرثه عبده وهذه المساله محل خلاف ايضا بين اهل العلم ف من أهل العلم قال إذا لم يوجد إذا لم يوجد للعبد إذا لم يوجد للسيد أحد يرث فهنا يرثه عبده الذي أعتقه يرثه مولاه الذي أعتقه وقرر اختار ذلك شيخ الإسلام من رحمه الله ومال إليه إذن نقول هذه مسألة محق ثلاثة لكن أهل العلم يرون ان الميراث بالولاء انما هو من, من طرف واحد وهو الطرف السيد لان, لأن سبب الميراث هو النعمه التي انعم بها على سيده التي انعم بها, بها على التي انعم بها عفوا التي انعم بها على عبده بالعتق ودليل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعت وهذا قد يتبق عليه وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الولاء نحمة كنحمة النسب يعني ارتباع بين المعتق وعتقه وسواء كان هذا, هذا العتق بسبب واجب أو بتطور يعني لو وجب على السيد أن يعتق رقبك كما لا من امرأته قد قال الله جل وعلا الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم وإنهم لا يقولون بالكرام وإن الله لعفور غفور لأن قال الله تعالى تتحذيروا راقبه فكفارة المظاهر الذي ظهرنا زوجته أن يحذر راقبه كذلك القاتل كفارة القتل من كفارة القتل أن يحذر راقبه يعتذ راقبه فهذا العتق هو واجب ام مستحب ها العتق واجب واجب اذا كان قادرا عليه فهو واجب ومتعين في حقه هل يحصل الميراث بهذا العتق الواجب أو لا يحصل يحصل, يحصل. اذا سواء اكان ذلك العتق سبب واجب او بسبب تطوعي فكل ذلك يحصل به الميراث كذلك سواء كان بعوض عند غير عوض يعني لو طلب الرقيق مكافاه سيده بان يدفع له مبلغ من المال وانته على اقساط فهنا ايضا يحصل الولاء يحصل الولاء بين سيده وعبده نعم معليش يا شيخ طيب السبب الثالث النسط النسط وهو القرابة النسط من أسباب الميرارة بقي الكلام في سبب النكاح النكاح لا إشكال في أنه العقد الإجماع على الإرث بي طيب إذا حل هذا النكاة إذا حل هذا النكاة بالطلاق فهل يحصل ميراث أو لا يحصل هذا يستدعي تقسير فالمطلقات يختلفون المطلقات ينقسمون إلى نوعين نوع الأول بالمطلقة الرجعية والثاني المطلقة البان المطلقة الرجعية وارثة باتفاق أهل العدو مطلقة الرجعية إذن نقول ميراث مطلقة أم رجعية مجد. وارثة اتفاق. اتفاقاً لأنها زوجة فلها مالي الزوجات والمطلقة رجعية المراد بها مراد ها؟ التي طلقها التي طلقها واحد أو الطلق مطلقة الزوجة طلقة الأولى أو وهي في العد لم طيب اذا نقول المطلقه الراجعيه هي التي يملك الزوج مراجعتها بحيث لو طلقها طلقه واحده ولم تنقضي عدتها فهنا يملك الزوج مراجعتها او لا يملك لا يملك كذلك لو طلقها طلقتين فيملك الزوج مراجعتها مراجعتها ما اذا طلقها ثلاث لا يملك الزوج مراجعتها اذا مراجعتها اذا هذه هي المطلقه الرجعيه هذه هي المطلقه الرجعيه وحكمها انها زوجة لها ما, وعليها ما على الزوجات وعليها مع الزوجات ف يجب على الزوج ان نفق عليها ولا تخرج من بيت زوجها ويجوز لزوجها أن يستمتع بها وان يطاعها وغير ذلك الاحكام الزوجية اذا هي زوجة لها مال الزوجات ولو توفي الزوج في هذه الفتره في فتره العده فهي وارثه هي وارثه باتفاق على علم لانها زوج ما... لها بالزواج النوع الثاني المطلقه المراجع المطلقه الدائم هي لا يملك الزوج رجعه لا يملك الزوج ارجعها كما لو طلقها ثلاثا فطلقها كذلك لو طلق غير المسکول بها لو طلقها طلقها واحدة تزوج عقد عقد الزوجية وطلقها بعد ذلك مباشرة هنا من غير ان يحصل وط ولا خلوة نعم طلقها طلقها واحدة فهنا تنقضي عدتها مباشرة وتطلق من وتبین منه ولا يشترط لها بعد اذا هذه المطلقة بأس كذلك اذا مطلقة البائل تکولید 3 تطریقات او طلق غير المدخول بها او طلق غير المدخول بها اذا نقول البيونونة تشمل البيونونة الصورة والبيونونة الكبرى البيونونة الكبرى ما هي؟ بائتا هي المطلقة آه آه آه آه آه آه آه نعم هي المطلقة 3 تطلقات هذه المطلقة بائن بينونة كبرى فلا يحق لزوجها آه مراجعتها آه مراجعتها لا يحق لزوجها مراجعتها ولا يجوز له أن ينكحها بعقد جديد بعد قضاء عدتها الا بعد أن تنكح زوجا آخر ويطلق ويطلقها هذا الزوج الاخر فاذا طلقها وانتهت عدتها من جاز له نكاحها ولا يجوز له نكاحها في غير عدتها طيب. المطلقة البائد قلنا الآن البائد ما أن تكون بينونة صغرى أو بينونة كبرى هذه لا تخلو من حالين حال قول أن يطلقها في حال الصحة أن يطلقها في حال الصحة بمعنى أن يطلقها وهو صحيح ليس بمريض فهنا وتنقض عدتها فتبين منه بهذا الطلع بعد أن انقضت عدتها تنقض فيه هل ترث؟ لا ترث لا. لا. لا. لا. لا. لا. لأن الزنقية تنقضها الطلع انقضت بوجود الطلع إذن غير وارد هذه غير وارد الثاني الحالة الثانية ها هل نطلقها في حال إيش؟ وضع الصحه في حال مرض يعني في حال مرضه هو. في حال المرض فنقول هذا لا يخلو من حالين ايضا اما ان يكون متهما بتصدي حماله النميره ان يكون متهما بتصدي ارمانيا من الميراث فنقول اذا ثبت انه متعد بقصد حرمانها من الميراث فهنا اف لا هي تترق لا تترق لكن هل هي غير وارفة؟ هي وارفة وارف. هذه وارثه او وارثه هي وارثه معاملتها له في نقيد اصله و هذه كيف يتم يتبين بما إذا كان هناك مرض لخوف اذا كان هناك مرض مخوف یعنی يخاف منه الموت وظهر من خلال القرائن انه يريد ان يحرمها من الميراث كما لو صرح بذان او قال انا اريد ان لا اورفك ان لا تارفيني واريد ان يتمحض ميراثيني او قنافين فهنا نقول هنا صرح لقصد وقد تكون هناك حمرات واضحة وقرائن واضحة تدل على انه يقصد حرمانها من الميراث فنقول هنا هي وارثة معاملة له بنقيض القصلي وعلى ذلك أفتت الصحابة رضي الله عنهم أفتت الصحابة بذلك وكان ذلك بين الصحابة كالإجماع كالإجماع بينهم معاملة له بنقيض القصلي كما أن القاتل القاتل هل يرف من ميرات المفتوض؟ لا يرف معاملة له بنقيض القصلي ولأنه استعجل شيئا قبل أواني فعقب بحلمانهين وهذا الحكم بمثابة الإجماع بين الصحابة فقد جاء أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته فورثها عثمان منه فورثها عثمان من رضي الله عن الجميع واشتهر ذلك بين الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع, فكان كالإجماع طيب إذن الحالة نستكمل بقية أحكام في مخلقات ومحضرة قادمة على وضعها <تصفيق>